فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَيْ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْأَتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِ أَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لهم بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُمْ وَهُمْ صَارِعُونَ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 فَلَمَّا رَآهُمْ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلِيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ